وألقى <تصفيق> ان طمئن ي الخلقك من وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَّقُونَ الذيينَ ل يؤ مُِونَ بِآخَاتِ قُلوبُهُ كَةُ وَغُ Allah ya'lmu ma yusirun wama yullinun in nehu Po All um. right. Um.